اشرق النور المبين واتى الهادي الامين فللكون ابتهاج وازدها حاهم ودي اشرق النور المبين واتى الهادي الامين فللكون ابتهاج وازدها الأفراح تغرد معلنين ميلاد احمد طائر الأفراح تغرد معلنين ميلاد احمد ها هي الاصنام زالت لم تعود في الأرض تعبا الامين يوم بدر قد تبدا الدائم لاول الاكوان مجده يوم في المعالي في حماه وازهرات فتح نور وشذا حقا الاسلام سعده اشرق النور المبين واتى الهادي الامين هللا الكون ابتهاج وازدها حاق ودين اشرق النور المبين واتى الهادي الامين هللا الكون ابتهاج وازدها مرحبا شهر الربيع جئت بالماجد الرفيع يغمر الدنيا سناه مولد الهادي الشفي اخوات الايمان هي نرفع القران هديا اخوات الايمان هي نرفع القران هديا فمن العار علينا ان يعود الكفر هيا بعد ما ولد شقي اشرق استهها حق ودين اشرق النور المضيء واتى الهام الامين هللا الكون